ا الذين ن ع م ت ع ل ي ه م غير ا ل م غ ض و ب عليهم 「今のうちの家族 ي 皆様の手を借 ن てください」<音楽><音楽> شركه الهدى شركه دعويه الله غير ربحيه ذات مضمون اجتماعي موسوعه النابلسي للعلوم ن م و الاسلاميه يعلم م ا أنتم ع ل ي ه ويوم ي ر دعويه ن إ ل فمنبئهم ب م ا ع م ل و ا و ا ل ل ه بكل شيء ع ي الحمد ل ل ه رب ا ل ع ا ل م ي ن ا ل ر ح م ن ا ل ر ح ي م ب ا ن الدين نعبد ك إياك وإياك يوم س ت ع ي ن ا ا ا ل م س ت ق ي م 「そして私たちはこのように」<音声> و ا ل ز ي ت و ن وطور س ي ن و ه ذ النابلسي ا ب ل للعلوم ي د د ن ا ه ا س ل س ا م ي ن